الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين النباد أيها الأخوة المستمعون هذه هي الحلقة الثانية والسبعون من حلقات من أحكام القرآن الكريم نتكلم فيها على بعض الهوائد المستفادة من الآيات الكريمة أكد اطمعونا يؤمنون لكم وقال كان فريق منهم يسمعون كرام الله ثم يحبثونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون إذا قوله تعالى أولا يعلمون أن الله يعلم ما يستطيعون وما يعلمون وقد سبق الكلام على ذكر التوائد المستفادة من, آل من الآية الأولى وبعض الآية الثانية والمكمل بإذن الله تعالى مستلمون منه الصواب والتوفيق فالنفاعث الآية الثانية يبيان أن ما علمه أهل الكتاب من سفة النبي صلى الله عليه وسلم فهو فتح من الله فتح الله به عليهم وقد دين الله عز وجل أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا قبل تعث الرسول عليه الصلاة والسلام أي أنهم السنصرون بن محمد صلى الله عليه وسلم على الكافرين لأنهم يعلمون فيما علمهم من التوراة أنه صلى الله عليه وسلم منصور وستكون له العاقبة ولكنهم رياض بالله لما بان الحق واتضح وبعث النبي صلى الله عليه وسلم صدهم الحسد عن إيمان به صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه العيات أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث لقوله ليحاجوكم به عند ربكم وقد اتفقت الأديان السماوية كلها على إثبات البعث وأن الناس سوف يبعثون ويجازون على أعمالهم إن خيرا فخير. وإن شرا فشر ومن فوائد الآث الكريمة أن الخصومة ستقع بين الله يدل عز وجل من المؤمنين والكافرين تخاصم بعضهم بعضا فيفصل الله بينهم ويقضي بينهم بحكمه ودليل لهذا أيضا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم وقيامة عند ربكم تختصمون وقوله تعالى إلى الله ورحمكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفون وغير ذلك من الآيات الكريمة الدالة على أن أولياء الله وأولياء الشيطان يختصمون عند الله عز وجل فيقوم بينهم بحكمه وأبله جل وعلا ومن فائده هذه الآيات الكريمة أن ذهب إليه هؤلاء الذين يقولون عند المؤمنين آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض أنكر بعضهم على بعض أنه مخالف للعقل بقوله تعالى أفلا تعقلون فإن مقصد العقل أن الإنسان إذا آمن عن اقتناع آمن به ظاهرا وباطلا في حضور الخصم وحضور الولي أن هؤلاء كانوا مضبذلين مؤمنين عند المؤمنين ولكنهم إذا رجع بعضهم إلى بعض وخل بعضهم إلى بعض أنكوا ما حدث ومن فائد هذه الآيات الكريمة إثبات علم علم الله عز وجل وأنه يعلم ما يسرون وما يعلمون أما يسرونه من مخالفة الحق وكثمان الحق وما يعلمونه عند المؤمنين بقوله إنهم آمنوا وأن سفة النبي صلى الله عليه وسلم نوضور عندهم التوراثة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة تهديد المرء عن مخالفة أمر الله عز وجل والوقوع فيما يغضبه سواء كان سرا أم علنا لقوله تعالى ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسطون وما يجنون فإن المراد بذلك تهديدها تهديد هؤلاء وأمثالهم ممن يظنون أن الله لا يعلم إلا ما كان علناً، ثم قال الله تعالى: ومنهم أميين لا يعلمون كتاب إلا أمنية وأنهم إلا يظنون. منهم يبين الله في هذه الآية الكريمة أن من بني إسرائيل قوم أميين لا يعلمون كتاب إلا أمني، أي إلا قراءة، فهم يقرؤون التوراة. ولكنهم لا يفهموا لما ناها ولهلا وصفهم الله تعالى بالأمية والأمي هو الذي لا يعرف أن يقرأ ويكتب نسبة للأم لأن الإنسان إذا خرج من بطر أمه لا يعلم شيئا كما قال الله تعالى والله أخذكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماء والأبصار والأفلح لعلكم تشكرون كان بني إسرائيل قول الأممون لا يعلم نكتب إلا من إلا قراءه وإنهم إلا يظلون أي ما إلا يظنون ظنًا ففي هذه الآية الكريمة قيام أن من بني إسرائيل من لا يهم المعنى ولكنه يقتصر على اللفظ ومن فوائدها ظنّي من لا يفهم معنى كتاب الله لقوله ومنهم النيون لا علموا كتاب إلا أماني ومن فائدها الحس على تعلم معاني كتاب الله عز وجل وقد كان الصحابة رضي الله عنهم الذين يطلعون القرآن لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا ومن فائدها الحفظ. على فهم كتاب الله وأنه ينبغي من الإنسان أن يتعلم معاني الكتاب كما يتعلم رفضه وإننا مؤصف أن واقع المسلمين اليوم يعني واقع أكثر المسلمين اليوم على هذا المنهج أي أنهم يقرؤون القرآن للتعبد بلفه فقط دون أن يفهموا لعناه أو أن يطبقوا أحكامه وهذا بلا شك قصور عظيم ولذلك ظهر أثر هذا على المسلمين حيث تخلف كثيرا عما كان عليه السلف الصالح من تطبيق القرآن لفظا ومعنا وعملا ففاتهم بذلك خير كثير ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة أنها أن من لا يعلم الكتاب إلا لفظا يقع في الوهم والظن والتخبط بما لا يعرف لقوله وإن هم إلا ظلمون وعلى هذا فينبع للمسلم أن يكون حريصا على فهم كتاب الله عز وجل يتلقى تفسيره من كتب التفسير المعتمدة الموثوق بها أو من أفواه العلماء المخلصين الذين ينسقوا بعلمهم نسأل الله من جميع التوفيق وأن يجعلنا ممن حلموا القرآن لفظا ومعنى وعاملوا به حكما وتطبيقا إنه جواب كريم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله